السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع الأصل الأول من أصول التفسير لكتاب الله عز وجل ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن فالذي أنزل القرآن هو الله سبحانه هو أعلم بمراد نفسه وكما سلف فإن الآية قد تجمل في موطن وتفصل في موطن آخر وهذا كثيرا ما يتعلق بالقصص القرآني يجمل في موطن ويفصل في موطن آخر خاصه قصه كليم الله موسى عليه السلام فقد وردت في عده سور من كتاب الله كسوره البقرة وسوره المائدة وسوره الأعراف وسوره الطهى وسوره النازعات وسوره القصص خصصت أو خصص جلها لها فتذكر في مواطن مجملة وتذكر في مواطن أخر مفصلة واحيانا يكون تفسير الآية في الآية التي تلتها وهذا يتكرر كثيرا كقوله جل ذكره وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقد والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب فسرت الايه في الايه التي تلتها وهذا كثير منتشر في كتاب الله سبحانه واحيانا تطلق الآية في موطن وكما سلف تقيد في موطن آخر أجيب دعوه الداعي إذا دعان أطلقت لكنها قيدت قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فهكذا وهذا الأصل الأصيل ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن لن يبرع فيه إلا حفظة القرآن فإذا لم تكن حافظا للقرآن فستخفق في هذا الاصل ومن ثم سيكون عندك إخفاق في التفسير إلا إذا قرأت أقوال العلماء في تفسير الآية بالآية قرات كلاما لأمة التفسير الذين سلكوا ماسلك تفسير القرآن بالقرآن كالحافظ ابن كثير رحمه الله كشيء تخصصي كشيء قيطي رحمه الله في أضواء البيان فقد تقرأ وتستفيد من أقوالهم لكن أنت ولقوة استحضارك يلزمك أن تكون حافظا لكتاب الله أستحضر آية تفسر آية أما إذا لم تكن حافظا فاجتزئ ستجتزئ بما قاله من هم قبلك أو من هم معاصروك من تفسير آيات بآيات يسوقونها، لكن إذا أردت رسوخا قد يفتح الله عليك فتكون ملما بكتاب الله أستحضروا الآيات وكما سلفا متخففا من الذنوب والأوزار هذا ومن أمثلة أمثلة تفسير القرآن بالقرآن ما يلي وتناول قدر الاستطاع عددا كبيرا من الأمثلة حتى يستقر الأصل في النفوس وحتى يفهم ويجلى ف. سوره الفاتحه كطريعة لهذا مطلعها الحمد لله رب العالمين بغض النظر عن البسمله هي ايه وليست ايه هذا مبحث اخر ليس هو المراد هنا الحمد لله رب العالمين اذا فسرت العالمين بالقران سترى سؤالا وجها لكلم الله موسى عليه السلام اما رب العالمين موسى يسأل فرعون اما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فإذا رمت تفسير القرآن بالقرآن فستقول العالمين المراد بهم السماوات والأرض وما بينهما إلا أنه أيضا والانتساء المدارك قد يقول قائل بقول غير هذا القول فيقول وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا يستلزم أن تكون العالمين السماوات والأرض وما بينهما فقط وما بينهما فقط كما تقول من زيد ولله المثل الاعلى فتصف زيدا بأوصاف زيد هو صاحب هذه البلدة على سبيل المثال ولكن لا يمنع أن يكون زيد صاحب بلاد أخر لكن لما كان المخاطب لا يعرف إلا هذه البلدة فقيل زيد صاحب هذه البلدة ولا يمنع أن يكون هناك ما وراء هذه البلدة من بلاد يمتلكها زيد ولكن خوطب الشخص بما يعرفه وما يدركه هذا قد يقول به قائل ولا تعارض حينئذ هو من العلماء من قال العالمين معانيها في الكتاب العزيز أكثر من هذا يقول إن الله قال أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين فقال العالمين هنا الإنس البشر لأنه لا يمكن أن يكون الذكران من العالمين من غير البشر ووجه ثالثا أن العالمين أيضا ومفسره بكتاب الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فالعالمين أيضا هم الإنس والجن فقد يقول قائل العالمين المراد بهم السماوات والأرض وما بينهم بالآية وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قد يقول قائل العالمين الإنس والجن لقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقد يقول شخص ثالث العالمين هم البشر خاصة أتأتون الذكران من العالمين هذا على تفسير القرآن بالقرآن ولكن هل ينحصر تفسير الآية على ما ذكر أم قد يكون هناك أيضا اتجاه آخر للتفسير يضيف أمورا أو يوضح إجمالا في الايه فمن الذين فسروا القران بلغة العرب فالقران نزل بلسان عربي مبين قالوا العالمين جمع عالم والعالم خذ اصل مادته من العلامه قل هذا العالم يدل على علامه على الخالق علامة على الخالق سبحانه وتعالى كما قال العربي البارة تدل على البعير والأثر يدل على المسير افلا تدل سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج على العليم الخبير فقال وهي عوالم مخلوقات لا عوالم عالم الانس عالم الجن عالم الملائكه عالم النمل عالم النحل، عالم الحيتان عالم الأسود عالم النمور وهكذا فوجه الآية وكل هذا يمكن أن يندرج تحت التفسير الأول الاعم وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ما الذي حزانا في أول الأمر على أن نقول إن العالمين لا تقتصر على السماوات والأرض وما بينهم وقد يطرح سؤال هل هناك شيء غير السماوات والأرض وما بينهما فجوابه إننا في ثنائنا على الله بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فهذا الذي عذانا لنقول إن التفسير قد لا ينحصر في السماوات والأرض وما بينهما نعم رب العالمين هو رب السماوات والارض وما بينهم هو ربي وربك ورب الخلق كلهم ورب السماوات والارض وما بينهم لكن لا يمنع أن يكون أيضا خلق أشياء هو يعلمها ونحن نعلمها غير السماوات والارض وما بينهما ولقد قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وقد قال تعالى وإذا الأرض مدت والقد ما فيها وتخلت فإن السماء شقت وزنت لربها وحقت فهناك ممالك لله يعلمها ربي غير السماوات والأرض وما بينهما غير السماوات وما بينهم لكن على أي حال السماوات والأرض وما بينهما تدخل في العالمين ودائما يجتحب في التفسير الجنوح إلى ما هو أعم حتى يدخل فيه الاخص هذا في التفسير الإجمالي أما في موطن من المواطن قد يسوق التفسير بالأخص لكن ثم كانت الحاجة دعية إلى التعميم أممنا ثم كانت الحاجة دعية إلى التعميم أممنا فمثلا كلمة الناس ثم كانت الحاجة دعية إلى التعميم يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فالناس نعم قد يقول قال الناس المرض بهم القرشيون لكن القول بالتعميم هنا أولى لعدم وجود الحاجة الداعية إلى التخصيص أما إذا وجدت حاجة تدعو إلى التخصيص إذا وجدت حاجة تدعو إلى التخصيص لجانا إليه الذين قال لهم الناس فالقائلون ناس هم أهل النفاق إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والناس الذين جمعوا لهم الكفار والمجموع لهم هم المسلمون فناس هم الكفار وناس هم المسلمون وناس هم المنافقون لكن هنا حاجة دعتنا إلى أن نقول إن الآية مخصصة أو إن الاصطلاح عفوا هنا خصص والله تعالى اعلى وأعلى وسأتي لذلك أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى في هذا الباب الباب الأخير الذي تحدثت عنه كلمة ككلمة التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما التهلكة بالقرآن؟ لا يلزمني أن نقول أو عفوا في التفسير القرآن لا يلزم أن تكون كلمة التهلوكة بنفسها جاءت مفسرة لكن قد تفهم بالمعنى فمن الأولماء من قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة كأنه قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا فإذا بخلتم ألقيتم بيدكم إلى التهلوكة فتكون التهلوكة الشح بالإنفاق ونحوه ذكره أبو أيوب لما قال اشتغلنا بإصلاح أموالنا وتركنا الجهاد في سبيل الله ما التالك قد يكون أعم من ذلك والله أعلم فكلمة الحمد لله رب العالمين تضحت هنا كلمة العالمين وإذا رمت تفسير كلمة رب سجد له أيضا من القرآن معاني متعددة فعندنا قول يوسف صديق عليه السلام اذكرني عند ربك فالرب بمعنى السيد الرب بمعنى السيد وقد أوسع شيئا ما للإتيان لكلمه الرب بمعنى المربي إذ الله قال وربائبكم التي في حجوركم فالربيبة أطلق عليها ربيبة بنت الزوجة من رجل آخر التي عندي أنا اربيها فسأخذ من ذلك معنى من معنى الرب معنى التربية المربي بالنعم المغذق للنعم على خلقه الرب السيد الرب الصاحب الرب الصاحب الرب المعبود وتجد لها جميعا استدلالاتها من كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين الجزاء كما هو معلوم الدين الجزاء ومنه وما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم الدين هو يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا هو يوم القيامه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فالدين الجزاء ويوم الدين اجمالا هو يوم القيامه وستجد اننا لمدينون أين لا مجزيون ستجد اننا لمدينون اننا المجليون اياك نعبد واياك نستعين كل كلمه منها تورد قد ترد لها عده نصوص لتفسيرها من الكتاب العزيز ولكن هنا نقتزي في المرحله الاولى لشرح اصول التفسير بالأشياء الأشهر والاوضح والذي يراد له استنباط يكون في مرحلة تالية إن شاء الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الهدايه لهذه دلالتان كما هو معلوم بنص الكتاب أما ثمود فهديناهم هي تختلف عن قول إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء ففي هذه الحال في هذه الحال نرى أن الله قال أما ثمود فهديناهم دللناهم وقوله إنك إنما أنت منزر ولكل قوم من هاد قوله إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإنك لا تهدي, إنك لا تهدي من أحببت فسيلزمك تلقين أن تبحث عن قسمي الدلالة لكن استفيد اهدنا الصراط المستقيم الهداية لها دلالتان في الكتاب العزيز دلاله على أنها هداية التوفيق دليل على أنها هداية التوفيق ودليل على أنها هداية الدلال وما ثمود فهديناهم دللناهم انك لا تهدي باللام من مرطئ للقسم انك لا تدل وترشد واللام من مؤكد وانك لا تهدي من احببت اي لا توفق من احببت الصراط المستقيم مفسر في الايه بعدها اجمالا ومفسر ببعض معاني ليس بكل معاني الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هذا ليس كل تفسيره إنما فقط هذا يبين سالك هذا الصراط من هم سالك هذا الصراط من هم إن الصراط المستقيم الصراط هي الصراط كلمة المستقيم الصراط المستقيم والطريق الذي يسير فيه المنعم عليهم من النبيين والصديقين ففسر هنا بعض الصراط المستقيم ليس كل الصراط المستقيم ليس تفسيرا كليا لكلمة الصراط المستقيم إنما هنا بين من هم سالكوه بين السالكون حديثا قلت لك اين الصراط المستقيم ما الصراط المستقيم ما الصراط قل هذا الصراط الذي يسير فيه القوم الصالحون سترى ناسا يصلون يصومون مسافرون محرمون هذا الطريق هو الصراط المستقيم فهو فسر هنا بالسالكين له ففسرن بالسالكين له فتفسير القران بالقران هنا في هذه الجزئيه تفسير للبعض ليس للكل انما أصل كلمه المستقيم الذي له اجاز فيه وهذا صراط ربك مستقيما بعد ان ذكرت علاماته ففسرت علامات لهذا الصراط انا لك دلني على الطريق الموصل للقاهرة تقول أول ما تمشي في هذا الطريق سترى سيارات كثيرة مش ركائب كثيرة عليها أعلام مثلا تقول لا إله إلا الله علامات هذا الطريق هو الموصل للقاهرة أما الطريق الآخر فمهجور لا يسلكه أحد فهذه فسرطراء الصراط, الصراط ببعض السالكين فيه أكثرية تفسر الصراط أقول ستجد مثلا طريقا مرصوفا على جنبتيه كذا وعلى جنبتيه كذا فيه مساجد فيه أعمدة كهرباء اختلف فالصراط هنا فسر بماذا بسالكي قل ذلك حتى لا يحصل تعارض بين ذلك وبين ما قد يرد في أبواب أخر لتفسير الصراط المستقيم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً خط خطوطا عن يمينه وعن شماله هذا صراط الله مستقيم وهذه أو هذه سبيل الله مستقيم أي سبل على كل سبيل منها شيطان في الأجهزة التي تحدثت الآن من الشاملة والكمبيوترات ولحو ذلك ممكن أن تستخرج كلمة الصراط المستقيم من القرآن وستتجلى لك جملة من المعاني فيها وبالله تعالى التوفيق استخدام وسائل التقنية أيضا للحفظة يسهل عليهم تفسير القرآن بالقرآن ليس تسهيلا كليا انما هو على الأقل يفيدك في جملة من المواطن ويساعدك عدة مساعدات في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هناك منعم عليهم مذكورون في قوله تعالى أوليك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أوليك رفيق ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لكن هل هؤلاء المنعم عليهم فقط ام هناك قوم انعم عليهم اخرون لكن هؤلاء المذكورون هم الذين انعم الله عليهم باجل النعم نعمة الإيمان الكامل أو الكمل في إيمانهم الكمل في إيمانهم أو أصحاب الأجور العليا من المؤمنين بالله فإذا قلت المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون لكن لا يمنع أن يكون هناك أقوام انعم الله عليهم بنعم اخر سواء نعم إيمانية أو نعم دنيوية وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزق قبلها فأما الإنسان اذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فهو انعم عليه وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا صراط الذين أنعمت عليهم المراد إنعام في الآخرة إنعام في الدنيا وفي الآخرة ليس المراد الإنعام الدنيوي الغنى والثراء ونحو ذلك إنما المراد إنعام بالإيمان والا فهناك قوم أنعم الله عليهم اخرون غير المذكورين في الآية وهم المنعم عليهم في الدنيا والذين ليس لهم في الآخرة من نصيب والمشار اليهم بقول الله تعالى وإذا انعمنا على الإنسان اعرض ونأى بجانبه فإذن الإنعام أيضا هنا إنعام مخصوص إنعام مخصوص وإنعام عليهم بالإيمان الإنعام عليهم بالإيمان والوفاة عليه وإلا فثم منعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أفيد المراد هم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالآية وإن فسرت المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فسرتها أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فتفسر أعظم القوم الذين أنعم عليهم بأجل النعم وهي نعمة الإيمان ولا يمنع أن يكون هناك من أنعم عليهم بصور من النعيم لكنه نعيم بلا شك أدنى من هذا النعيم سواء كان نعيما من الإيمان أو نعيما من النعيم الدنيوي غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم اليهود قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير هم اليهود الذين اعتدوا في السبت قال تعالى هل أنبئ من لعنه الله وغضب عليه ففسر المغضوب عليه أنهم الذين كان منهم القرده والخنازير ومعلوم انهم اليهود وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون لكن نحن في صدد تفسير القرآن بالقرآن قال تعالى قل هل بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل وهنا ولعله ياتي في باب متسع ان شاء الله تعالى وإن كان قد أجمل في هذا الذي بين ايديكم تفسير القرآن بالقرآن بوجوه القراءات الأخر بوجوه القراءات الأخر غير قراءة حفص التي بين أيدينا فقوله تعالى ذكره وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير أردت وعبد الطاغوت بدلا من عبد الطاغوت جاءت قراءة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولا أدري هل القراءة يقرأون بها من القراءات الشذة لكنها أيضا مفسرة وقراءة ثالثة وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهذا له محل لكن إن شاء الله يأتي في باب أوسع بعد جمع القراءات المتواتره في الآيات ومن ثم ينطلق منها أيضا إلى تفسير بعض آيات الكتاب العزيز تلك التي تعددت فيها وجوه القراءات فنستطيع أن نقول إن المغضوب عليهم اليهود كما سمعتم والضالون هم النصارى والضالون أيضا هم اليهود إذ الله قال أليك شر مكانا وأضل يعني أضل الناس عن سواء السبيل وقيل أضل من غيرهم فهكذا فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون لكن لا يمنع أيضا أن يكون اليهود ضالون قد ورد هذا بنص الكتاب العزيز في قوله تعالى اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل هكذا يفسر كتاب الله سبحانه بكتاب الله والفاتحه كمثال وفير لتفسير القرآن بالقران وسياتي ايضا انها مثال لتفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن نؤجل هذا إلى بابه إن شاء الله من تفسير القرآن بالقرآن ما ذكر في قوله تعالى في سورة البقرة أو مطلع عفوا سورة البقرة هذه لم يأتي نص صريح بتفسيرها لا هي ولا سائر الأحرف المقطعة الوارده في كتاب الله عز وجل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بتفسيرها لكن البعض أخذ ذلك من سياق الآيات نفسها قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم تلك آيات الكتاب أي أن الألف واللام والميم هي الأحرف التي جاء منها هذا القرآن الكريم وتكونت تكونت منها آياته فمع كونكم تعرفونها لكن لا تستطيع أن تؤلف منها قرآنا لا سورة ولا آية فقال إنها أحرفها لأبابها سيقت للتحدي في قوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قوله تعالى ذكره في آيات من سوره البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة هل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وجعل على كل هذه الأشياء غشاوة فيكون الخط والغشاوة كلاهما لاحقا بالقلوب والأبصار والأسماع أم هناك من الكتاب العزيز ما يوضح ويجعلنا نتجه إلى اتجاه اخر في التفسير فقال بعض العلماء تلك الايه مفسره بالايه الجاثيه قال تعالى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فقال الختم يكون على السمع على القلب والسمع على السمع والقلب ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فهذا التفصيل الذي في الجاثيه فسر الإجمال الذي في صورة البقرة صورة البقرة إجمال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة إجمال قد يقول قائل إن الختم على كل هذه الأشياء والغشاوة أيضا على كل هذه الأشياء ولكن آية سورة الجاثية وضحت شيئا ما قالت ففي الآية الكريمة ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوه فهذا يجعل علامة الوقف علامة الوقف سائرة أن تكون في البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هنا قد يقول قائل الوقف هنا امثل وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فهنا أيضا العلماء الذين يقولون او وضعوا علامات الوقف كان منهم علماء بالتفسير وبمعاني وبلغة العرب، لكن قد تكون هناك منازعات فيها لأن تكون علامة الوقف في موطن من المواطن في محلها أنهم بنوا على رأي الأكثرين لكن قد تكون هناك وجوء للتفسير تجعلنا نتحرك في علامة الوقف أو علامة الوصل أو الوقف اللازم من عدمه فهذا يجرون إلى مسائل علامات الوقف ايضا وسترى بعض الاختلاف في هذا بين العلماء الأولين وإن كان الذين وضعوا علامات الوقف في المصاحف التي بيدانيين أيدينا وبعد النظر في طريقتهم كانهم سلكوا مسلك جمهور مفسرين في التفسير الايات لكن قد تكون هناك وجوه ومن أجلها قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هل وما يعلم تاويله الا الله الوقف لازم ها هنا لان اذا قلت الراسخون في العلم ستقول إذا وقفت عند الراسخين في العلم سيكون الراسخون في العلم عالم تاويله مع الله سبحانه فمن العلماء قول الجمهور جعلوا الوقف عند قول وما يعلم تأويله إلا الله فقال فريق آخر والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله ومن الميم بتأويله قولهم كل من عندي ربنا لكن هذا الوجه إن سلكه سلكون واستظهر أحدهم قول ابن عباس في, آيات سورة في آية من سورة الكهف لما قال في قول الله تعالى فلا تماري ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مرهن ظاهرا رؤي عن ابن عباس وليحرر أنا من هؤلاء القليل فكان يقولهم سبعة وثامنهم كلبهم لأن الله ما وصف هذا الكلام بأنه رجم بالغيب ووصف الذي قبل بأنه رجم بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب لكن لم يقل في وصف سبعة وثامنهم كلبهم أنه رجم بالغيب واستدل بأن السماوات سبع وأن الأراضي سبع وأن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين عند الجمهور واستدل بكل ما فيه سبع هذا والله أعلم لكن يبدو والله والعلم عند الله أن العلماء الذين وضعوا علامات الوقف سلكوا مسلك الجمهور في الغالب في غالب الأحوال أقول هذا لأن هذا له تأثير في التفسير تفسير تأثير في التفسير فلم أرى المفسرين يتقيدون بشيء اسمه علامات الوقف إنما واضعوها نظر إلى رأي الأكثرين فوضع علامات الوقف بناء على رأي الأكثرين من المفسرين فقد ينازع شخص احيانا وقد لا ينازع كالاختلافات في غيرها من المسائل والله أعلم الوجه الثاني في التفسير إذا لم نقل إن آية الجاثية مفسرة لآية البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة فيكون الختم على الجميع والغشاوة على الجميع كما قال البعض ولكن ايه الجاثيه جلت المساله تجليه لا يستطيع الشخص الحيود عنها وبالله تعالى التوفيق